نوعاً أطري إلى الله يقدم إذا ضاقت بك الدنيا وتجرعت مرارة الذنوب فليس من ملجأ إلا لعلام الغيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله لمن تتوب ولمن ترجع ولمن تفر ولمن تتوجه إنه الله المؤمن يحتاج إلى توبة والصادق يحتاج إلى توبة وقائم الليل يحتاج إلى توبة وصائر النهار احتاجوا إلى توبة وقال القرآن احتاجوا إلى توبة كيف بالغافل عن ربه كف بالذي ينظر إلى النساء يمنة ويسرح كف بالذي يستمع إلى الأغاني كيف بمن يسر المعاصي ويظن أن الله لا يرى يقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنبه أقبل على الله ارجع قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباديه يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابي مذفرة ما الذي يمنعك على الله؟ عن الله ما الذي يصدك عن سبيل لا أقبل على الله يا عبد الله اضطرش بينه ستوبنا <تصفيق> من ذنوب وكن أرب من الله زم يا أكون بقلبي معاه. بدعك وبتمنى القبول بكل خير دعاك بالرسول بدعك وبتمنى القبول بكل خير دعاك بالرسول مهما تهنى مع المعاصي أفضل بط يا رب أقول لفسة كن أريد من الله اندم على مره اندم على تلك الليالي الحمراء واندم على تلك الأفعال القبيحة واندم على ذنوبك العظيمة اندم يا عبد الله ولنكسر القلب ولتكون الحسرة صادقة وخارجه من قلبك ثانيا يا عبد الله اقلع عن جميع الذنوب والمعاصي. كيف تقلع أن تكسر تلك الأشرطة وأن تفارق تلك المجالس وأن تحلق تلك الأوراق وأن مزقة تلك الصور اطلع يا عبد الله ولتكن التوبة صادقة ثالثا اعزم من قلبك اعزم عزما صادقة أن لا ترجع إلى الذنوب مرة أخرى في غلبتك نفسك وصرت مع الصالحين ومشيت بطاعة الله وغلبتك نفسك وأذلبت مرة أخرى فعد فإن الله كامل الأوابين غفورا وكلما غلبتك نفسك وعدت إلى المعصية تعد فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وإياك ياك أن تسر على المعصية وإياك إياك أن تعزم في قلبك أنك تعود إليها عبد الله لتكن التوبة صادقة وليكن هذا الكلام الذي تسمعه مني هي بداية ميلاد الجديد وحياة جديدة بينك وبين الله جل وعلا